فَأَنَّ فَعَالْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الظَّالِلِ فَفَرَارُتُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَ بَلِيسَ رَائِلٌ قَالَ فِي الْعَالَمِ وَمَا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 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ولزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملئ حونه إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا